بوك تو شمونيم وشش ست وثمانون ستة وثمانون شئلوت عوار شتاين أسئلة الماضي اثنين أسئلة الماضي اثنين أي عنذا النفة أي تبط عنوق قد لبست أي بط عنق قد لبست أيز مخيت كانت أي تسييارة قد شتريت أي سييارة قد شتريت لاإزائ عسية منوي أي تجردة؟ قد اشتركت بها اي جريدة قد اشتركت بها ات مي رأيت من رأيت من رأيت اممي نفقاشت من, من قابلت ات مي هيكارت من الذي تعرفت عليه من الذي تعرفت عليه ممت متى ن من النوم متى نهظت من النوم؟ مت م ت متى بدأت م س مته متى انتهيت؟, متى انتهيت؟ م كمت لذايقت لماذا أستيقت م أاخلي مووع لماذا أصبح مدررساً لماذا أصبح مدرّاً موع لك اخت منيت لذا أخذ سيارة أجررى لذا أخذت سيارة أجررى خ إجاة من أين أتيت من أين أتيتليخ الاخ ذهب إذا أ ذهب؟ أ كنت أ كنت؟ لمي عزرت؟ من, من ساعدت؟ لمي كتبت؟ إلى من كتبت؟, إلى من كتبت؟ لمي أنيت؟ من جاوبت؟, من جاوبت؟